وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد. فهذا هو الدرس السابع والثلاثون في دورة القواعد الفقهية في المرحلة الأولى والآن مع القاعدة مع القاعدة الثالثة القاعدة الأولى ما هي؟ <تصفيق> الامور بمقاصدها بمقاصدها القاعده الثانيه ما هي اليقين لا يفعل الشك اليقين لا يزال بالشك القاعده الثالثه المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير هذه قاعدة عظيمه من أعظم القواعد الفقهيه بل من أعظم ما استنبط منه العلماء مسألة الرخص والتيسير والتسهيل واليسر كما سترون إن شاء الله ولذلك كان كانت المشقة ماذا؟ مرفوعة المشقة مرفوعة ولذلك قالوا المشقة تجلب التيسير لماذا قلنا المشقة تجلب التيسير؟ لأن في المشقة إحراجا كبيرا إحراجا كبيرا فلذلك ينبغي أن يكون الحرج في عبادة الله عز وجل وفي دينه ممنوعا ينبغي أن يكون الحرج ممنوعا عن المكلف بنصوص الشريعة كما سترون إن شاء الله لكن قبل أن نذكر صور هذه القاعدة وأن نخرج عليها ما جاء في كتب الفقه وأن نذكر أنثلتها فلا بد أن نشير إلى ما سبق سبق أن ذكرنا على أن القواعد الفقهية إما أن يكون مصدرها الكتاب أو السنة وإما أن يكون استنباطها من حديث أو من سنة وإما أن تكون ماذا؟ مستنبطة من القواعد العامة والاجتهادات الفقهية المعروفة ماذا؟ إذن قاعدة الأمور بمقاصدها أصلها ماذا؟ أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر الخطاب فهذا نقول مصدرها وأصلها السنة مصدرها وأصلها السنة. السنة اليقين لا يزال بالشك من أين أخذنا هذه القاعدة؟ أخذناها من ماذا؟ من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة وأيضاً هذه القاعدة نقول أصر, نقول أصر في هذه الأصر في هذه يعني دليلها فالأصر لمعنى الدليل. ما هو دليلها دليل هذه المسألة دليلها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا هو دليل ماذا؟ دليل هذه القاعدة وكذا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج من حرج وهل دليلها الكتاب فقط ام حتى السنة الجواب دليلها الكتاب والسنة دليلها الكتاب والسنه وكن الايات التي ورد فيها التيسير وتمنع التيسير فهي ماذا أصل ودليل هذه القاعدة هذه القاعدة وأما فيما يتعلق بالسنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة بعثت بالحنيفية السمحة هذا حديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر من عبد الله ومن حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم فيقول بعثت بالحنيفية السمحة ورواه الديلم أيضاً من حديث أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات وقال ابن عباس وهذا يمكن أن يكون ماذا؟ سبباً لورود هذا الحديث وقال ابن عباس قال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ أي قال الحنيفية السمحة الحنيفية السمحة أي الأديان وفي رواية للديلم وللتبران وللبزار بل رواية للبزار بلفظ أي الإسلام أحب إلى الله أي الإسلام أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الحنيفية السمحة الحنيفيه السمحه وفي روايه في للطبراني في معجم الاوسط ان الطبراني له معجم ثلاثه وكلها مطبوعه الحمد لله له المعجم الكبير وللاسف لم يطبع كاملا وطبع ما وجد منه المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير المعجم الصغير وكلها باذن الله تعالى مطبوعه فيقول في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أي الإسلام أحب إلى الله قال إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة الحنيفية يقال له الحنفي هو المائل عن سائر الأديان الذي يميل عن كل الشرائع المزورة ويأخذ بالحنيفية السمحة السهلة الميسرة التي ليس فيها عسر وليس فيها تشديد كما سترون إن شاء الله وفي الصحيحين حديث المعروف حديث أبي وريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بل لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال له بشر ولا تنفر يسر ولا تعسر وقال هذا أيضا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن وكان معاذ بكى لكونه سيفارق رسول الله صلى الله عليه ويعلم أنه لربما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك إشارة كأنه يقول إذا نمنا ننتقي في الدنيا فسنلتقي في الجنة وكذلك لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أيضا وصاه بماذا؟ باليسر ونهاه عن التأسير بل ورد في لفظ مثل هذا اللفظ الذي ذكرنا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زودهم بالنصائح ووعظهم مواعظ قال لهم أمرهم قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بإسناد صحيح وصحيح في غاية الصحة ولوما يشهد له أيضا بألفاظ أخرى وبهذا اللفت في كتب السنة إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه إلا غلبه فيسروا ولا, تعف ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فأمرنا بماذا؟ بالتيسير ونهان عن التعسير وقد قال الله إن مع العسر يسرى وفي حديث الترميذي فإن مع العسر يسرى فإن مع اليسر العسر يسرى ولذلك يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب العسر يسرين وهذا الحديث مشهور ولكن كما كما هو معلوم في المصطلح اما أن يكون مشهورا عند اهل الحديث عند اهل الحديث وانما يكون الحديث يكون مشهورا عند اهل الحديث اهل الفن وإما أن يكون مشهورا عند اهل ماذا الفقه عند علماء الفقه وإما أن يكون مشهورا عند علماء أصول الفقه وإما أن يكون مشهورا عند علماء اللغة النحو وإما أن يكون مشهورا عند علماء البلاغة, البلاغة. ولكن كيف هو من جهة الصحة لا يساوي بصلى لا. لا يساوي بصلى ولهذا يقولون كما كان يقول أحد شيخنا هذه من أحاديث الشوارع أحاديث الشوارع يعني معنى أنه لا يسوي شيئا أو كان يقول ك كإذا ذكر حديث مثل هذا فكنت أقول له الله أعلم من أرطه من الجبل يعني لا أسس له من الصحة بدون أزمة ولا خطام يعني لا سند له لا, لا, لا أسس له من ماذا؟ من الصحة لا أسس له من الصحة فلهذا قالوا لن يغلب العسر يسرين وهذا حديث ضعيف وهو مشهور بين الناس وفي الحقيقة العلماء يقولون على أن الحديث قد يكون ضعيفا ولكن الواقع ولكن الواقع يشهد له ولكن الواقع يشهد له هل الواقع يجعل الحديث صحيحا؟ الجواب لا وإن كان الغماريون يقولون بأن هذا الحديث صحيح لأن الواقع يشهد له الغماريون يعني أحمد بن صديق و الشيخنا الزمزمي رحمه الله وعبد الله بن الصديق وعبد العزيز بن الصديق وإبراهيم بن الصديق وعبد الحيم بن الصديق والحسن بن الصديق وكلهم كانوا يقولون هذا الحديث صحيح لأن الواقع يشهد له ومتى كان الواقع قاعدة يصحح بها الحديث فإذا لا يلتفتوا إلى هذا لعم إن كان بعض علمائنا كان يقول لا, يف... لا يعجبني أن نقول هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح ومنهم شيخنا الأثيوبي حفظه الله تعالى قال لا يعجبني هذا ولنا في السنة ما يغني ولنا في السنة أو في السنة غنية عن الأحاديث الضعيفة ولكن هم يقولون الحديث من جهة الصناعة الحديثية من جهة الصناعة الإسنادية حديث ضعيف ولكن من جهة المعنى صحيح يمكن أن يكون هذا بل أنا يعني أقول أرى إن كان لي أن أرى بأن القول بأن الحديث ضعيف ولكن المعنى من جهة المعنى نعم فيبقى الحديث ضعيفا لكن من جهة المعنى الواقع يشهد له الواقع يشهد له هل مثلا لن يغلب العسر يسرين ولذلك ولا سيما إذا كان هناك نص عام يشهد له كما قالت قول الله عز وجل إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وسبق أنبينا بأن ماذا؟ بأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي ماذا؟ عين الأولى وأقسامه ثلاث اسم فالاسم إذن الاسم الأول هو الاسم الثاني رسولا فالرسل فعصى فرعون الرسول يعني كما سبقا قلنا لكن النكرة إذا أعيدت نكرة فهو يسران فهي غير الأولى أما العسر معرفة أعيدت معرفة فهي واحدة فهي واحدة إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فعلى هذه القاعدة قالوا لأن يغلب العسر يسرين وحتى العسر ذكر في الآية مرتين ولكن من جهة هذه القاعدة ان العسر معرفة وتكرر مرتين كأنه تكرر مرة واحدة لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها فهي عينها فهي عنوى لكن نكرة إذا أعيدت نكرة هل هي عنوى أم غيرها؟ هي غيرها, هي غيرها. فلذلك قالوا لن يغلب العسر يساين. يساين لن يغلب العسر يساين هذا من جهة الصناعة الحديثية قلنا لا يا صح وقالوا هناك يعني أحاديث كثيرة لعلنا نخصص لها درسا هناك أحاديث مثلا هي ربما في بعض الأحيان تصل إلى درجة الوضع وهنا ما يشهد له هناك ما يشهد له أو تصل إلى ماذا؟ إلى أنها واهية ومع ذلك هناك نصص عامة تشهد لها مثلا المشهور بين الناس اتقي شر من أحسنت إليه اتقي شر من أحسنت إليه هذا حديث لا يصح بل بعضهم قاله هو واه جدا هو واه جدا ومع ذلك يعني لو ما يشهد له موسى عليه الصلاة والسلام مرة كان يسير في الطريق فرأى قبطيا لأن الأقباط كانوا عبيدا عند بني إسرائيل عند بني إسرائيل كانوا عبيدا عند ماذا؟ عند الأقباط قبطيا مسك بإسرائيلي وكان قويا على على الإسرائيلي فكلم موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور رحم الشاهد عندنا هذا الرجل نفسه وبحث من قتل القبطين فلم يعلم قاتله لكن هذا الإسرائيلي نفسه في المساء بدأ يتشاجر مع قبطين آخر فاستغاث بموسى فرأى موسى اشتد غضبا فظن أنه سيبتش به فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ففضحه والقبطي ترك الإسرائيلي وذهب إلى ماذا إلى فرعون وأخبره أن قاتل القبطي هو موسى فجاء رجل يعني قال له يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فخرج إليك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين, الظالمين فهذا الحديث اتقي شر من أحسنت إليه من جهة المعنى صحيح من جهة المعنى في غاية الصحة فمثل هذه القضايا لا, نحن لا نقول على أن العمل بالحديث الضعيف يعني يجوز وإن كان العلماء يعني من العلماء من يرى العمل بالحديث الضعيف على إطلاقه ومنهم من يذكر شروطا ثلاثة أو أربعة ومنهم من يقول لا هو العمل به في فضائل الأعمال إيش معنى في فضائل الأعمال كثير من الناس يسمعون على أن العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال ولكنه لا يفهمون يشمنه ما معنى في فضاء الأعمال؟ هل ينشئون به عمل؟ لا أبداً لا ينشئون به عمل مثلا العمل مشروع ولكنه يعني ورد حديث يبين لك فضل هذا العمل فضل هذا العمل أو يعني العمل ممنوع ولكن هناك حديث يبين لك ويزجرك عن اغتكاب هذه الجريمة فهذا نقول العمل به في ماذا؟ في من هذه الناحية لا أن ننشئ عملا جديدا العمل غير موجود نأتي بالحديث ضعيف وننشئ به عملا من الأذكار البدعية ومن الرواطب التي لا أسس لها من الصحة ومن كثرة النوافل ومن القراءات ومن قرأ كذا فله كذا وهذا من علامة الوضع فإذا هذا معناه معناه أنه لا يعمل به في من هذه الناحية من هذه الناحية في مسألة الترغيب والترغيب وفي فضائل الأعمال أي نعم يعني هناك أحاديث كثيرة فالمهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حديثا فننظر ننظر من جهة السند ومن جهة المتن ولا يلزم من صحة السند صحة المتن وكما لا يلزم من صحة المتن صحة الإسناد وربما يكون الإسناد مركبة والمتن ضعيفة أو العكس, أو العكس وهكذا الأمثلة في الحديث كثيرة وربما تكون حكمة والناس يقولون على أن هذا حديث على أن هذا الحديث أو ربما يخطأ الرواة يخطأون في مثلا واحد كان يحدث للصحابة للطلبة حدثنا فلان عن فلان عن فلان وإذا به مر رجل وجهه هو الضاء وجهه هو الضاء جميل فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعني عندما هذا رأى هذا الرجل وكان يقال بانه يقوم الليل وطلب سمع هذا وكتبوا ظنوا انه وقال عرضا هذا استطرادا راى الرجل يمر بين ايديهم وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فسجلوه على أنه حديث ثم كانوا قد فرغوا من كتابة السند كانوا قد فرغوا من كتابة السند أو لربما تكون مسائل فيها مشادة في ماذا يعني في العمل أو مشادة في ماذا في الصناعة أو مشادة في المذاهب أو في العقيدة هذا واحد خياط يعني أعطاه ثوبه ليخيطه فتأخر عنه فقال احدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياطون أعداء الله وآخر يعني وقع له تفهم مع محمد بن إدريس الإمام الشافعي يعني الحنفي فجاء حنفي فوضع حديث وقال حدثنا فلان عن فلان وأتى بسند نظيف صحيح قال محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس وقال أيضا سراج أمتي أبو حنيفة سراج أمتي قال رسول الله أبو حنيفة سراج أمتي وجاؤوا باحاديث يعني مثل هذا من هذا النوعيه وذكروا كثير من مثل هذا وحتى جاؤوا الى الاطعمه على أن العدس من أكل العدس فلا فسيقع له كذا وكذا ومن اكله وفقا اكله 70 نبيا وجاؤوا ايضا إلى الى الدباء وجاؤوا إلى الى كل الانواع من الاطعمه بل واحد كان عنده الخمر لا لا فوضع حديث قال أحدثنا فلان عن فلان قال الخمور يعني زينة أمتي, زينة أمتي. وآخر ايضا على أن يعني كان ما عنده أموال ليشتري كبش في الأضحية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجاج أضحية أمتي, الدجاج أضحية أمتي. وآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأن يربي أحدكم جروة كلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه واخر قال والله لو ذهبنا نستعرض ونذكر لكم مثل هذه الاحاديث الموضوعه فهي سبحان الله جاءت مؤلفا أقولها بلا مبالغه وهي كلها مكذوبه باطله لا اساس من الصحه واخر يقول على انه راى اشخاص يتزوج ماذا يتزوجون النساء من أجل المال ومن اجل الغنى فقال قال رسول الله لا تزوجوا النساء لحسنه نافع حسنه ان يرضيه ولا يتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطير ولكن تزوجوهن على الدين ولا أمة سوداء جرباء ذات دين امرأة أفضل من امرأة حسناء لا دين لها وآخر قال من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج امرأة لدينها لم يزد الله إلا فقرا ومن تزوجها لجمالها لم يزد الله إلا دناء ومن تزوجها ليصل ليحفظ فرجه او يصل رحمه الا بارك الله له فيها وبارك لها فيه وجمع بينهما في خير وجمع بينهما في اخر يقول أطلب العلم العلم من الصين ولو في الصين ولو في الصين و اطلب العلم من المهدي إلى اللحد يعني يقول قال رسول الله اطلب العلم من المهدي الى اللحد وقال رسول هذه كلها احاديث لا أساس لها من الصحه لا أساس لها من الصحه واخر جاء ولده يبكي مالك قال ضربني الاستاذ ضربني الفقيه فقال والله لا ضاع عنا لي حديث حدثنا فلانا عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقهاءكم شرار أمتي فعلوا كذا أرحمكم للصبي وأضربكم لكذا يعني وهكذا وأمثل هذا كثير فلذلك يعني أقول هذا ونا ان شاء الله نخصص جلسات لماذا لكيف نعرف الحديث بأنه ضعيف أو بأنه موضوع ونبين أيضا يعني النفس المحدثين نفس المحدثين في ماذا في الحكم على الحديث بان هذا ضعيف وهذا موضوع وهذا كذا يعني سبحان الله يعني كانه كهانه كانه كهانه ويظهر لهم جليا ويظهر لهم الحديث يظهر لهم الحديث جليا واضحا وهكذا اذا امثله كثيره فالمهم نرجع نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. وطبعا هنا أيضا قصص كثيرة خذوا مثلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحب يحب اليسر في الشيء وتقول عائشة كما في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثمها ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثم أما إذا كان إثماً فيكونوا أبعد من الإثم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بل انظروا إلى جماعة من الصحابة هموا بالاختصاء قطعوا البيضتين حتى لا يتزوجوا ولا يفكروا في الزواج هموا بالاختصاء وحرموا على أنفسهم طيبات المطعم والمشرب والملبس طيبات المطعم والمنكح والمشرب والملبس وهموا بالاختصاء فحتى في نزل قوله تعالى يا أيها الذين عاموا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا قيلا بقطع البيضة كما قال عكرين ولا تعتدوا ثم في الصحيحين أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم أقوم الليلة كلها وقال بعضهم وقال بعضهم إذا حرموا على أنفسهم ماذا؟ الطيبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني وبين أن من سنته النكاح وهذه خولة بنت ثعلبة دخلت على عائشة وهي بذة لايئة فقالت لها ما شأنك ما شأنك يعني لم تتجملي لأن المرأة تتجمل لزوجها لكن الآن العكس في البيت لا تتجمل ولعل مقطعات البيض على أسنانها داخل البيت والروائح روائح التوم والبصل لكن عندما تريد أن تخرج وتتزين وتتجمل كأنها عارضة أزياء وكأنها تزف إلى عروسها وهذا طبعا ملعونة كما قال إرجع يا أمة الجبار فإنك مأزورة وليست مأزورة وأيضا أي من رأت وضعت الطيبة ليجد الناس ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية فهي زانية وأيضا ضاحضوا فرأتها بذت لهيئة قالت ما شأنك؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم الله إذن لمن أتزين فبينما هي تتكلم معها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقالت يا رسول الله خولة تذكر كذا وكذا بل في رواية سألها من, هي فقال من هذه فقال يا رسول الله خولة تقول كذا وكذا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم زوجها فقال يا عثمان يا عثمان أما لك في أسوة حسنة إن الرهبانية لم تكتب عليه. إن الرهبانية لم تكتب عليه. فالإسلام إذا حرم علينا شيئا أباح لنا أشياء حرم علينا الزنوة لكن أباح لنا الزواج حرم علينا الربا وأباح لنا ماذا التجاره التجاره حرم علينا القتل واباح لنا الجهاد في سبيل الله حرم علينا أشياء الا ما حرم شيء الا وجاء بديلها وبدلها بديلها وبدلها ثم أيضا انظروا عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمرو العاص يعني لما تزوج وكان معروف عبد الله بن العاص كثير من الناس يقول عبد الله هذا غلط عبد الله بن عمرو العاص عبد الله بن عمرو العاص يعني كان من الناس الذين يصموا رضاه فقال له النبي صلى ما سأل النبي فقال صم يوما واترك يوما يعني السيام داود ولكن كان يا رسول الله يقول أنا أطيق أكثر وكان يختم القرآن في كل يوم فقال له ما أفلح ما يعني ختمه في أقل من كذا وكذا وحدد له ولكن هو كان يقول انا أطيق أكثر وفي آخر حياته نذيب وتمنى لو قابل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تزوج ترك زوجته ولم يقربها فسألها سالها عم عمرو العاص فقالت نعم الولد ولدك يقوم الليل ويصوم النهار وكنا تعرض تعرض به فذهب الى النبي صصم اخبره وجاء النبي ووبخه, ووبخه. بل هذا ابو الدرداء ابو الدرداء كذلك يعني لما كان اخلنا بصصم بين ابي الدرداء وبين ماذا بين سلمان سلمان الفارسي فدخل على ماذا دخل على زوجة أخي كان قبل هذا فقال لها كيف فلان قالت يقوم الليل ويصوم النهار وكأنها تشتكي كأنها تشتكي ثم بعد ذلك ماذا فعل يعني جاء ونام عنده وأراد أن يقوم بالليل قال له نام أقسمت عليك نام فنام حتى الصباح قال له أما الآن قوم استيقظ فلما جاء قدم له الطعام وهو قال, قال أنا صالم قال أكل والله لتأكل فأكل معه النبي قال ثم قال له سلمان إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لربك عليك حق فأعطي كل الذي حق حقا فأعطي كل الذي حق حقا فهي أنظر إلى هذه المرأة لما ذكروا ذلك للنبي صلى قال صدق أنظر إلى امرأة عبد الله بن عامل العاص تقول يقوم الليل ويصوم النهار هي تندحه وأن تشكوه هي تشكوه كما جاء إلى جاءت امرأة إلى, إلى, إلى القاضي وقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار ويفحل قال نعمة الزوج زوجي, زوجي نعمة الزوج زوجي ثم أعادت فكان لعل شريك لعل شريكا كان حاضرا مع, مع عمر الخطاب أو مع غيره لعل أحد القضاء تنسيتنا اسمه فقال له يا أمير المؤمن هي تشكو زوجها ولا تشكر تشكو ولا تشكر تذم ولا تمدح تذم ولا تمدح قال له كيف وهي قال لأنه لا يعطيها حقها فقال إذن مادم أنت الذي فهمت شكواها اقضي بنا فقال لها شوف لزوجك أن يأتيك كل في كل أسبوع في كل ثلاثة أيام أو في كل أربعة أيام فقال كيف فعلت هذا قال هب أن الزوج له أربع نسوة أربع نسوة إذن يعطيها حقا يعني بعد ماذا بعد أربعة أيام فعجب قال لا أدري بأيهما أتعجب من فهمك لماذا لشكواها أم من حكمك بينها وبين زوجها فقال إذا فقد وليتك قضاء كذا وكذا إذن فالشاهد عندنا انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن الرهبانية لن تكتب علينا وأمرنا بالتيسير والتعسير ونهانا عن التشدد حتى في الدعوة وأمرنا بالرفق ولكن ليس على شكل واحد هناك الرفق وهناك أيضا في بعض المواضع ينبغي أن نستعمل الشدة فالدعوة الحكمة الحكمة أن تضع الشدة في محلها والرفق في محله الشده في محلها والرفق في محله اضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه ماعز ماعز ويقول يا رسول الله اقم علي حد الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست والنبي يعرض طاره يلتفت الى يمينه وطاره إلى يساره وهو يتبعه اينما التفت النبي يتبعه لا يا رسول الله اقم الله يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى في روايه ارسل الى الله هو أعقلنا. وطبعا أنتم تعلمون أن الاعتراف سيد الأدلة ولكنه إذا أخذ لإقامة الحد عليه ثم قال أنا كذبت على نفسي لا يقام عليه الحد راجع في اعترافه لا يقام عليه الحد لأن الإسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات والدماء مصونة ومحفوظة ومعصومة فلذلك انظر هذا ثم يقول له كذا فلما رجم, رجم ماعز فقال العلماء يستنبطوا من هذا ان الداعي أو العالم إذا جاءوا شخص قد زنى ويسألوا أن يسلموا نفسه للقضاء قال ألا يفتي له بماذا بالتسليم قلوا لا لأن الرسول كان يرده ولهذا لما يعني سار النبي صنص من فيه صفر وكان معه رجلان أو سمع لرجلين كان معه جماعة وسمع لرجلين يقول أحد لله لصاحبي الم ترى الى هذا الرجل الذي ستره الله عليه ستر الله عليه فلم تدع نفسه حتى روج مرج الملك فالنبي يسمعه فساله حتى مر على جيفه حمار فناداهما اجئ انس قال بك يا رسول قال كل من جيفه هذا الحمار قال انزل كل من جيفه هذا الحمار فقال يا رسول الله هل ياكل هذا قال ما قلتما من اخيكما انفا اشد اكلا منه والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة يتغمس فيها خالدا مخلدا بل الغامدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أقم علي يا الله قال لعلك قالت أتريد أن تردني كما فعلت مع أعز إني حبل بالزنا فنبي ماذا فعل قال يعني إذا بي حتى تضع الحمل ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أين ستذهبين لنعرف الرجل حتى يقام عليك الحد ثم أيضا لم يقل النبي المعيز يعني الزنة لابدان يتم بين رجل ومرأة من هذه المرأة يعني النبي المياه يكون يتبع العوارات ومع ذلك انظروا دعبت المرأة ولم يسأل عليها حتى جاءت وقد وضعت الحملة فقال يا رسول الله ها وقد وضعته فقال إذا بي حتى ترضعه ولم يسأل أيضا أين حتى جاءت به مرة وفي يده كسرت خمس إشارة إلى أنه قد استغنع الحملة فلما رجم يعني لعل الدما طار في رواية طار من نصيطه إلى وجه عمر أو إلى وجه خالد فلعنها أو سبها فقال لا تلعنها أو لا تسبها فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل الدنيا لوسعتهم لو وفي رواية لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم لو وفي رواية لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم لو وفي رواية لو تابها العشار لتاب الله عليه نتاب الله عليه يعني انظروا وأيضا الأعراب الذي جاء المسجد جاء المسجد وبال في ناحية من المسجد فقال الصحابه اليه ليقطعوا عليه بوله فقال النبي دعوه ولا تزرم دعوه لا لا تقطعوا عليه بوله لما فرا فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا عربي وهو راى العربي بان الصحابه ارادوا ان يفتكوا به قال يا عربي المسجد لم يبنى لها انما المسجد بني لذكر الله عز وجل وللصلاه ولتلاوه القران و فنظر الى الصحابه كيف تعاملوا معه وكيف تعامل معه رسول الله الله فقال ركب على دبته فقال له في رواية قال له يا رسول الله أنا جئت من البادية وما وصلت إلى ربوة إلا بنت فقلت لا فرق فقال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا ولا ترحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيق واسع رحمة ليس خاصة بالله خاصة برسول الله وب وبأعرابي أو قال أيهما أضل هو أم دبته أيهما أضل هو أم دبته فإذا المهم شوف انظروا كيف تعامل والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجذبه سبقا قلنا يقال جبذ وجذب وجذبه بشدة وبقوة حتى أثرت حاشية الثوب في عنقه فقال له يا محمد اعطني من مال الله ليس من مالك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك فنظر إليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فأعطاه فرضي بل الرجل الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أرضيت قال لا والله لم أرضى تعطينا كذا وتعطينا كذا وصر والصحابة أرادوا أن يفتكوا بيه وقلم رسول دعوه أدخلوا النبي صلى الله قال هل راضيت؟ قال لا وأعطاه قال هل راضيت؟ قال لا وأعطاه قال هل راضيت كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر قال قد راضيت قال إذن لقد قلت قولا جعل شيء في قلوب أصحابي فلو خرجت وقلت لهم بأنك قد رضيت شف انظروا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب حتى نقوله لكثير من الإخوة ما ينبغي أن يقفوا مواقفتها ما ينبغي, ينبغي أن, يتصرف أن يتصرفوا تصرفا ولربما يحسب عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني يقلب زوجته صفية من, من المسجد جاءته إلى المسجد وكان معتكفا فإذا بصحابيين رأوه فكأنه مختفي يعني قال له النبي عليه الصلاة على رسلكم إنها صفية زوجتي فقالوا سبحان الله قال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم لقد خشيتوا أن يقفف في قلوبكما شره فقال قال بعض الفقهاء أو بعض سيوخنا إذا كان داعية أو العالم تسألهم رأى في وسط الطريق ينادي من رأى ويقول هذه المرأة تسأل عن كذا وكذا حتى لا يتكلم في عرضه ولربما لأن الإخوة كما هو معلوم يعدون السيئات ويحسبونها فإذا وقع لك معهم سوء فهم يذكر لك رأيتهم مرضة مع كذا ومع كذا ومع كذا فيقول له تعالى هذه المرأة تسأل على كذا ومع كذا ولربما يجده غضبان ويقول له هذه عودة رأسك عودة لنفسك فالمهم الشاهد عندنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا على أنه ما ينبغي أن نقف مواقف تولي والحديث فيه, فيه مقال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهن قد حاول بعضهم أن يحسنه والحديث فيه ضعف فلا يقفن مواقف التهن فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع ماذا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليه انظر كيف يتعامل في مثل هذه القضايا بالرفق والليم بالرفق والليم هذا جانب من الجوانب, جانب من الجوانب. المرأة التي جاءت يعني جاءت إلى رجل تشتري الطمر فرأى سوق سوقها او رأى شيئا من مما جعله يعني يقول لها إن الطمر الجيد بالداخل فلما دخلت يعني فعل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أنه لم يضاجع فندم وذعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحضر معنا الصلوات حضر معه من صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في العشاء قال أراه قال أين السائل قال يا رسول الله قد ذهب انتظر حضر معه خمس صلوات فقال أين السائل؟ قالوا قد ذهب فتبعه النبي فتبعه عمر تبعه عمر ليسمع الحكم فقال له أحضرت معنا السلوات الخمس قال نعم في رواية أتودأت لهم قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك فقال له عمر يا رسول الله أله خاصة؟ عمر عدد طار مكان كان مخبّد يا رسول الله أله خاصة؟ قال بل هو لأمتي إلى أبد الأبد بل هي لأمتي إلى أبد هل أله خاصة لأمتي قال بل لأمتي إلى أبد الأبد فقال عمر الله أكبر كثر خير الله وطال فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات الرجل الذي كان جائعا ودخل إلى بستان أحد الصحابة وأخذ سنبلة وفركها وأكلها وجاء الرجل وضربه وأخذ ثوبه وجاء ذاب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد فقال له النبي أرسله أعطيه ثوبه قال, قال يا رسول الله كنت جائعا قال لم تطعمه أن كان جائعا ولم تعلمه أن كان جاهلا فقال أرسله فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وساقا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الأمثلة كثيرة في الموضوع والرجل الحمار الذي كان يلقب الحمار هو الصحيح أن كثير من العلماء قالوا بأن اسمه الحمار هو كان اسمه عبد الله ولكنه يلقب بحمار كان ياتي للنبي وهو السكران فيقول يا رسول الله أقم علي حد الله فيقول أبو رير فمننا الضارب بالجريد ومننا الضارب بالنعال ومننا الضارب بثوبه فمرت القال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ولاحظوا قوله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وسكران معنى أنه مدمن خمر والحديث بطرق حسن مدمن خمر كعابد وثن وقد غلط من ضعافة مدمن خمر كعابد وثن ولاحظوا ويقول لا تلعنه يقول رسول الله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا هو بنفسه أن جبريل أتاه فقال يا محمد إن الله لعن في الخمر عشرة لعن الخمر وشاربها وشاربها. إذن هو من قال للنكر وقال من شرب الخنفة هو ملعن. وقال لا يشرب الخنف حين يشربها لا يشرب المؤمن الخنف حين يشربها وهو مؤمن إذن هو ملعن لكن اللعن العام وليس اللعن الخاص يعني أنت تقول لعنة الله على شارب الخنف لكن لا تعني شخصا بعينه لأن الكفر العام قاعدة مهمة الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين وما يقال في هذا يقال في ازواج النبي صاص ما اراد النبي ان يعتكف اما اراد النبي ان يعتكف كلهن ضربنا ضربنا خباؤهن في المسجد قال النبي صص ما هذا قالوا خباء فلانه زوجتي قال وما هذا قالوا خباء فلانه زينب زوجتي وما هذا قال خبا قال البر اردنا فقال ارفع خيمتي فرفع اولا يعتكف ولكنه اعتكف في عشر الأواخ اعتكف في عشر الأواخ بل رأى امرأة تصلي وهي تربط تربط ماذا نفسها حتى لا تنام لكثرة الصراء فأخبر النبي الصلاة والسلام قال لي يعني الرفق الرفق القصد القصد تبلغ فعلم كذلك في ناحية أخرى ناحية أخرى يعني لا, لا نقول يعني حاجة واحدة طبعا بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن يقبض الإنسان وليس بالأخشن ليس بالأخشن ويذكر أحد الدعاة لله عز وجل يعني بعد ان تابع إلى الله وكان من عامة الناس وكان يعني كذا وكذا إلى آخرين أنه مرة لما تاب وطبعا لكل دخلة ماذا قوة لكل دخلة شدة وقوة لكل دخلة غلو التزام الإنسان عندما يلتزم في, أول يلتزم في أول الأمر يعني يكون غالي في كل شيء مع أن الغلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبه خير أبدا ولن يشد هذا الدين أحد, أحد إلا غالبه ولهذا أمرنا بالرفق عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه واحتى دعاله اللهم رفق بأمتي اللهم من رفق بأمتي فارفق بها ومن شق في أم على أمة فاشقق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال مر على جزار فقال له الصلاة الصلاة يا حمار فأخذ أخذ يعني ما السكين هو فر الرجل فر الرجل في صلاة الظهر فقال سيغير معه الطريقة سيغير معه الطريقة لما سأل أحد المشايق قال أنت ما يكن ينبغي لك أن تفعل هذا بالريفق بالليل فقال تعاني معاه فماذا فعل غير اللباس وغير المظهر وغير لأن الرجل لم يراه جيدا فجاء إليه السلام عليكم وعليكم السلام كيف حال آخي يعني تجارة جيدة الحمد لله مزيان الحمد لله ونشكره خير قال اعطيني كذا وكذا لحم اعطيني كيلو لحم أو اعطيني اثنين عطاه ودفع له ثمن قبيل الأذن الأذن يقول الله أكبر قاله الصلاة الصلاة يا أخي قال هو الأول ثم سد الباب وذهب معه إلى المسجد فانظر إلى هذا الأسلوب مع هذا الأسلوب معانا أسلوب واحد يعني طلب, طلب منه أن يذهب إلى الصلاة سواء كان بالحمارة أو شيء من القبل. تقول الرجل بارك الله فيك أعطيني هذا الكتاب مكن لي هذا الكتاب ناولني هذا الكتاب يعطيك الكتاب وهو بشوش فرحان لكن أعطيني هذا الكتاب أحبار يعني وربما إذا كان مغلوبا من ناحيتك يخاف منك يعطيك الكتاب وفي قلبه حزازة وفي قلبه حزازة وهكذا إلى الأسلوب يعني كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لا فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر وشاورهم في الأمر والله عز وجل هو الذي ألف بينه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وفي المقابل أيضا الله عز وجل يقول لماذا يقول لي لموسى وهر اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليناً اذهب إليه وقل له أنت كافر يا عدو الله اذهب إليه وقل له أنت ادعيت الألوهية قال أنا ربكم الأعلى وقال قلت ما, ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا على الطين أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته؟ لا أبداً لم يقل له ذلك اذهب إليه وقل له الولاء والبراء يتحتم علي أن أقول لك يا كافر يا كذا يا كافر أبداً. قال له النبو هو كافر طبعا قال له من الله عز وجل اذهبا وهما رسولان إلى فرعون إنه طغى ولهناك طغيان أكثر من قوله أنا ربكم الأعلى حتى مما يحكى من النوادر أن قارون كان ينتظره في الناس يستقبلون الإله وجاء بماذا جاء بعنقود فقال له يا مولانا سجد له تأخرت قال كنت أخلق لكم هذه العنقود فرفع منه ماذا قارون رفع منه حبة أو عفوا هامان فقال له يا إلهي ردة يا إلهي ردة ثم كانه يبين له على أن هذا الألوية التي تدعي ليس عليه على هؤلاء المغفلين أما أنا أعرفه ولذلك الرجل الذي ذهب إلى أحد الأمراء وملك العباسيين وقال له يا كذا ويا كذا ويا كذا قال يا هذا رفقا ارفق بي فأنت لست هارون ولا أنت موسى ولا أنا يعني أفضل من هارون وموسى ولا أنا أشقى وأخبث من من فرعون ألم يقل الله إذا أبى إلى فرعون إنه تغافق لا له قال فماذا استحيى الرجل استحيى الرجل هذا أسلوب هذا أسلوب هناك أسلوب آخر أيضا هذه ناحية هناك أسلوب آخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم آيات القرآن كثيرة تبت يد أبي لها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلى غير ذلك من الآيات الى غير ذلك من اي ثم ايضا انظروا الى ماذا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزائ الجاهليه فاعذ به هنئ ولا تكذب صراحه قالها له قالها له صراحه اعضب يا يا ابنا البذور هكذا الصحابه كانوا يتعلموا عض اير ابيك هكذا كانوا يتعامل. لان هذا الاسلوب ينبغي إنك امرون فيك جاهلية فقال يا رسول الله بذر بعد شيبتي هذه قال نعم عيرته بأمه فانبطح إلى الأرض وقال والله لا تصعدن علي يريد أن يكسر هذه نفسه والله لا تصعدن فقال إنكم قوم تجهلون أما بعد ما بالوا أقوام لا يسميهم ما بالوا أقوام لا يسميهم إذن أيضا من, من الشدة قطع اليد للسارق ورجم الزاني المحصن وجلد الزاني الغاني المحصن وجلد من قذف محصنة وأيضا التعزير وإلى غير ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا وقصة العورانيين أيضا ماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالوا يا رسول الله يعني لعلهم ما رأهم قال لهم إذا بأوا إلى راعي الغنم في البادية عشره شربوا من أبوالها وألبانها الإبل فلما شربوا أبوال الإبل وألبان الإبل وشفوا بإذن الله تعالى ماذا فعلوا قتلوا الراعي ومثلوا فيه وساقوا النعم فجاء النذير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعهم وأمسكوهم فصلبوهم وسملوا أعينهم وأمسكوهم قطع ماذا الأيد والرجل من خلاف يعني حكم الحراب وكانوا يطلبون الماء فلم يسقوا إلى غير ذلك يعني هذا كله وارد وأسامة لما يعني الصحابة أهمهم أمر المخزومية قالوا لا أحد يتجرى أن يتشفع في حد من حدود الله وقالوا هو حبه حبي رسول الله حب حبي رسول الله من هو؟ أسامة أسامة فقال يا أسامة أتشفع غضب أتشفع في حد من حدود الله والله لو فاطمة ابنته سرقت لقطعت يدها كما قال عليه الصلاة لو أن بني إسرائيل ما هلكهم الله إلا لكونهم كانوا يقيمون الحد على ماذا على الوضيع ويتركون الشريف إلى غير ذلك ونقف هنا إن شاء الله هذه بعض أدلة ماذا هذه القاعدة المشقة, المشقة, المشقة تجرب التيسير وسترون ان شاء الله امثلة كثيرة في هذه القاعدة وطبعا لا لنا لا نتوسع فيها ربما عشرة, عشرة درس عشرة او خمسة او شيء من هذا القبيل حتى ننتقل الى قاعدة اخرى والله تعالى اعلم واحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته